اما العليم فهو من اسمائه ايضا وعلم الله تعالى علم واسع محيط بكل شيء قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رب ولا يابس الا في الترمذي يعلم ما يعلم ممثل أرحام وهو مفاتح مفاتح الغيب خمس نذكوركم بقوله تعالى إن الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم في أرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فالله عز وجل عنده مفاتح الغيب ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمك. إذا سقطت ورقة في شجرة في أبعد الفيافي، ولو كانت ورقه صغيرة فالله يعلم وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلا يعلم الحاجة الذي يخلقه. فكل شيء فالله به عليم قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكتب غدا؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ أنت الآن مثلا في بلدك مستقر ولا عندك نيه تسافر في ولا شمال، فإذا أراد الله أن تموت بأرض جعل لك حاجة تحملك الحاجة إلى تلك الأرض وتموت هناك. ولقد حدثني الثقه عن قصة غريبة يقول إنهم إنهم خرجوا من مكة لما كان الناس يحجون على الإبل خرجوا من مكة بعد الحج وفي أثناء الطريق مرضت أمه فجعل يمرضها فارتحل القوم في آخر الليل وبقي هو يمرض أمه ويمسك لها الفراش على الظاحلة ثم ركبت الأم وصار يقودها فذهب مع أحد الزعان ظل الطريق ذهب مع أحد الزعان وارتفعت الشمس واحتر الجو فإذا بالخذاء صغير عند باديا فعرج عليه ونزل سلم عليهم وقال لهم اين طريق نجد قالوا طريق نجد بعيد أنت الآن ليس حولك طريق ولكن انزل استرح ثم ندلك على الطريق تقول فأنخت راحلة وأنزلت والدتي وحينما نزلت على الأرض قبض الله روح سبحان الله يعني جاءت من بلدها إلى هذه البيعان المجهولة فما فماتت في المكان الذي قدر الله عز وجل ان تموت حكيمه لان الله يقول وما تدري نفس باي ارض تموت فالله تعالى محيط بكل شيء علمه محيط بكل شيء حتى ما في نفسك إذا كنت تفكر بنفسك فالله يعلم ولقد فرغنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه فاياك أن تخفي في نفسك ما الله مبتئ إجاك أن تخفي في نفسك ما لا يرضى الله ما لا يرضى الله فالمهم أن هذا التعاء مشروع في كل صباح وفي كل مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما الباب التاريخة نتكلم عليه إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله عند النوم عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمه رضي الله عنهما إذا ما إذا فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وفي رواية التسبيح أربع وثلاثين وفي رواية التكبير أربع وثلاثين متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه, فراشه بداخل في داره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي, باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن امسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين متفق عليه هذان الحديثان في بيان ما يقوله الإنسان عند نومه الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها وذلك أن فاطمة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تجده من الرحى يعني من طحن الطعام الحد لتسلحه في الطعام وطلبت من أبيها خادمة فقال ألا ما على ما هو خير من الخادم ثم ارشدهما إلى هذا أنهما إذا أو إلى فرحهما وأخذ مرجعيهما يسبحان ويحمدان وثلاثين ويحمدان ثلاث وثلاثين ويكبران و... أربعا وثلاثين يكبران أربعا وثلاثين قال فهذا خير لكم لو من الخادم وعلى هذا يستمع للانسان اذا اخذ مقطع لينام ان يسبح 33 مره ويكبر ويحمد 33 مره ويكبر 34 مره فهذه 100 فان هذا مما يعين الانسان في قضاء حاجاته كما انه ايضا اذا نام فان ي... فإنما ينام على ذكر الله عز وجل وكذلك ايضا حديث ابي هريره ما اذا اراد الانسان ان ينام ان ينفض فراشه بداخله في ازاره ثلاث مرات وداخله الإزار طرفه مما يلجسد وكان الحكمة من ذلك والله اعلم لئلا يتلوث الإزار بما قد يحصل من أدم في الفراش وليقول استمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن امسكت روحي فاغفر لها واطمئنها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وذلك ان الانسان اذا نام فان الله تعالى يقبض روحه كما قال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والذي لم تمت في منامها لكن قبض الروح في المنام ليس في قبره في قبضها في الموت الا أنه نوع من القبض ولهذا يفقد الانسان وعيه ولا يحس بمن حوله و... فلهذا سماه الله تعالى وفاته وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرتكم في النهار ثم ما فيه فينبغي الانسان ان يقول هذا الذكر باسمك اللهم احيا واموت اللهم بث وضعت جنبي وبث أرفعه إن أمسكت روحي فأقلها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين اللهم ورحمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب ما يقوله عند النوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده متفق عليه وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه وعن البراء ابن عازم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شخصك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأرجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجا من ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن ميت على الفطرة وجعلهن آخر ما تقول متفق عليه وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن, فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي رواه مسلم وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه أبو داود من رواية حفصه رضي الله عنها وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات من هذه الاحاديث بقية الاحاديث التي ساقها المؤلف في كتاب رياض الصالحين في باب أذكار النوم فمنها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مصجعة جمع كفيه يعني ضم بعضهما إلى بعض ونفث فيهما والنفس والنفخ معريق يسير ثم يقرا قل الله احص وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس يمسح بهما اي بيديه ما استطاع من جسد يبدا براسه ومقدم جسده ثلاث مرات فينبغي امضاء إذا اذا اخذ مضيعه ان يفعل ذلك يقرا جنب بيديه مجموعتين يقول الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثلاث مرات يمسح راسه ووجهه وصدره وبطنه وفقديه وساقيه وكل ما يستطيع من جسده اما الحديث الثاني فهو حديث البراء بن عاب وقد سبقت شرفه وأما الحديث الثالث فهو حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أوى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أول قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقال فكمن وكفانا واوانا فكم من لا كافي له ولا مؤمن يحمد الله عز وجل الذي أطعمه مستقام لانه لولا أن الله يذكر لك هذا الطعام وهذا الشراب ما اكلت ولا شرق كما قال تعالى افرايتم ما تحبثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون وقال تعالى افرايتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون فتحمد, فتحمد الله الذي أطعمك وسقعك الحمد لله الذي أطعمنا وسقعنا وكفانا واوانا كفانا يعني يسفر لنا, لنا،, لنا،, لنا الأمور وكفانا المؤونة وآوانا أي جعل لنا مأوى النأوي إليه فكم من إنسان لا كافئة له ولا مأوى أو ولا مؤمن فينبغي لك إذا أتيت مفجعك أن تقول هذا الذكر ومن ذلك أيضا حديث أديفة وحفظة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اتجأ جعل قد تحت خده الأيمن وقال اللهم قني عذابك يوم تبعث عذابك فكل هذه آل أبكار الوالدة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي للانسان أن يحفظها وأن يقولها كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولها واللهم وفر. وقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم فتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين وقال تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان الايه وقال تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الايه بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم قال المولى رحمه الله في كتابه لامر الصالحين كتاب الدعوات الدعوات جمع دعوه وهي دعوه الانسان ربه عز وجل يقول يا ربي يا ربي وما أشبه ذلك يسال الله تعالى أن يعطيه ما يريد وان يكشف عنه ما لا يريد ثم قال باب الامر بالدعاء وفضله وذكر الآيات منها قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وهذا قول من الله عز وجل ووعد والله تعالى لا يخلص الميعاد ادعوني استجب لكم والمراد بالدعاء هنا دعاء الدعاء العبادة ودعاء المسألة اما دعاء العبادة فهو ان يقوم الانسان بعبادة الله لأن القائمة في الله لو سألته لماذا لماذا أقمت الصلاة لماذا آتيت الزكاة لماذا صمت لماذا حججت لماذا جهد لماذا بررت الوالدين لماذا صبت الرحم فقال أريد بذلك بغى الله عز وجل وهذا وهذه عبادة متضمنة للدعاء أما دعاء المثل فان تسال الله الشيء يقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب اغذق وما اشفى ذلك وهذا ايضا عبادة كما جاء في الحديث الدعاء عباده وانما كان عبادة لما فيه من صدق التوجه الى الله تعالى والاعتراف في فضله فيكون قوله وقال ربكم ادعوني يشمل دعاء العبادة ودعاء المساله استجب لكم والاستجابه في دعاء العبادة قبولها والاستجابه في دعاء المساله اعطاء الانسان مساله وهذا وعد من الله تعالى لكن لا بد من أمور يعني لا بد لاجابه الدعاء من شروط منها الاخلاص ان تخلص لله فتكون داعيا له حقا ان كنت في عباده لا تشرك به شيئا لا تعبده رياء ولا سمعه ولا من اجل ان يقال فلان حج فلان سخي فلان كثير الصوم اذا قلت هذا احفظت عملك فلا بد من الاخبار في المساله ايضا ادع الله تعالى وأنت تشعر بانك في حاجه إليه وانه غني عنك قادر على اعطائك ما تشاء. ولا بد ايضا من أن يكون الدعاء لا عدوان فيه فإن كان فيه عدوان فإن الله لا يقبله ولو من الأب لأبيه ولو من الأب لابنه أو من الأم لإذنه إذا كان فيه عدوان فإن الله لا يقبله بقول الله تعالى ادعوا ربكم ضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين فلولا الإنسان بإذنه لأن سأل ربه شيئا محرما والعياذ بالله فهذا لا يقبل لأنه معدل ولو سال ما لا يمكن شرعا مثل أن يقول الله اجعلني نبيا هذا لا يجوز وهو عجوان ولا يقبل ولو دعا على مظلوم فإنه لا يقبل ولو دعت المراه على ابنها لأنه يحب زوجته فإنه لا يقبل وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه صاحب مناساً طيبين فإنه لا يقبل لا بد يشترط أن لا يكون في الدعاء عدوان الشرط الثالث يشترط أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة لا دعاء تجرب لأن بعض الناس قد يدعو يجرب شروف العلم هل يقبل أو لا هذا لا يقبل منه ادعو الله وأنت موقن بأن الله تعالى لا يجيب فإن كنت دعوت أو أنت بشكل فإنه لا يقبل الشرط الرابع اجناب الحرام بأن لا يقول الإنسان آكل الحرام، فمن آكل الحرام من ربا أو فوائد غش أو كذب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يستجاب له ود على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب وان الله امر مميت بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا الله ان كنتم ليا وتعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعه اغبر يمد يده الى السماء وما يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك فاستفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجيب الله لهذا ما عنه فعل من أسباب الإجابة ما يكون وجدين بالإجابة ولكن لما كان ياكل الحرام صار بعيدا أن يقبل الله منه صلى الله عليه فهذه أطاع شروط للدعاء لابد من مراعاتها واللهم وحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالدعاء وفضله قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي لدعان الآية وقال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على بيان فضيلة الدعاء وشروط الإجابة وفي هذه الآية الكريمه يقول الله عز وجل وإذا سألت عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاه فليستجيبوني وليؤمنوني لعلهم يرشدون الخطاب للنبي عليه الصلاه والسلام يقول الله له اذا سالك عبادي عنه يعني هل اني قريب او لست بقريب فالجواب فاني قريب وقربه جل وعلا قرب يليق بجلاله وعظمه ليس قرب مكان لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء فوق السماوات السبع فوق العرش ولكنه قرب يليق بجلاله وعظمه فهو مع علوه العظيم الذي لا منتهى له إلا بذاته المقدسة هو مع ذلك قريب قريب في علوه بعيد في جنوه جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة ولكنهم فوق سمواته السموات السبع والأرضون السبع في كف جل وعلا كخردلة في كف أحدنا فهو محيط بكل شيء لا إله إلاه إذا سالك عبادي عني فإني قريب قربا يليق بجلاله وعظمته وليس قرب مكان بمعنى أنه ليس عندنا في الأرض بل هو فوق سماوات جل وعلا أجيب دعوة الداعي إذا دعاه هذا الشأن أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه حقيقه والتجع إليه وافتقر إليه وعلم أنه لا يشب السوء إلا الله وأنه محتاج إلى ربه فإنه إذا دعاه في هذا الحال أجابه سبحانه وتعالى ولكن لابد لمراحب الشروط السابقة فليستجيبوني وليؤمنوا بي فليتجيبوني أي لما دعوتهم إليه من عبادته سبحانه وتعالى ومنها أن يدعوني, أن يدعوني لأن الله أمر بذلك وقال ربكم يدعوني أستجيب لكم فليستجيبوا وليؤمنوا بي ايمانا حقيقيا لا شك معه ولا كفر معه وحينئذ يكون الله تعالى افرع اليهم بالاجابه لعلهم يرشدون لعل هنالك تعليل اي لاجل ان يرشدوا فيكونوا في, فيكونوا في جميع تصرفاتهم على وجه الرشد والرشد ضده السفه هذه ايضا من الايات التي تحث على الدعاء ان الإنسان يدعو الله عز وجل ب... بايمان وإخلاص ثم ذكر مؤلف في الايه الرابعه ويقول تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الاستفهام هنا للإنكار والنفي يعني لا أحد يجب المضطر إذا دعاه إلا الله فالله عز وجل يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا حتى الكافر إذا اضطر ودعا ربه أجاب قال الله تعالى وإذا غشهم موت كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما أجاههم للبر إذا هم يشتكون فالمضطر فليس تلجوه الضرورة إلى دعاء الله ولو كان كافر يجيب الله دعوته فما بالك إذا كان مؤمنا من باب أولى فلا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله أما غير الله عز وجل فقد يجيب وقد لا يجيب ربما تستغيث إنسان طريق أو حريق تستغيث به ولا يجيب ولا ينقذ لكن الله عز وجل إذا اضطررت إلى دعائه فدعوته أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل ويجعله الخلفاء الأرض أإله الله أي لا إله مع الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وفي هذا رد وإبطال لما يدعيه عباد الأصنام من أنها تجيبهم وتغيثهم فإن هذا لا حقيقة له اي احد تدعوه من دون الله فانه لا يشرك حتى الرسول عليه الصلاه والسلام لو, لو دعوته وقلت يا رسول الله انقذني من الشده فانك مشرك كافر والرسول عليه الصلاه والسلام متبرئ منك ويقاتله لو كان حيا لانه لا احد يدعى الله كل من يدعى من دون الله فانه لا يسرك ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن درائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على فضيلة الدعاء والدعوة اليه وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستغني عن ربه طرفه عين نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعاه أجابا وإذا استغفره غفر وإذا تاب إليه تاب عليك <تصفيق> سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالدعاء وفضله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة فواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح لماذا <تصفيق> كان مالك رحمه الله الآيات استألة على فضل الدعاء والأمر به ذكر الحديث وذلك أن الأدلة هي الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح هذه هي الأدلة الأربعة التي بنى المسلمون عليها أحكام شريعة الله عز وجل الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وكلها تدور على القرآن الكريم الاصل فلولا أن الله تعالى جعله طاعه رسول الله الله عليه وسلم من طاعته وامر باتباع رسوله عليه الصلاه والسلام ما كانت السنه ما دليلا ولولا ان الله تعالى جعل إجماع هذه الامه على حق وانها لا يمكن ان تجتمع على ضلاله ما كان الاجماع دليلا ولولا ان الاعتبار والنظر والحاق النظير بالنظير من أدلة الشرع دل عليه القرآن ما كان القيادة أيضا تليلا ولكن كل هذا قد دل القرآن على أنه جليل تثث بالأحكام الشرعي فذكر المؤلاء رحمه الله آيات من كتاب الله عز وجل في فضل الدعاء والأمر به ثم ذكر الأحاديث ومنها حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدعاء هو العبادة يعني أن الدعاء عن العبادة ويشهد لهذا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي لم يقول يستكبرون عن دعائي قال عن عبادتي فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة ووجه ذلك من النظر أن الإنسان إذا دعا ربه فقد اعترف لله عز وجل بالكمال وإجابة الدعاء وأنه على كل شيء قدير وأن العطاء على حب إليه من المنع ثم هو لم يلج إلى غيره لم يدع غير الله لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا قريبا ولا بعيدا وهذا هو حقيقة العبادة. وبذلك نعرف انك اذا دعوت الله اثبت على هذا الدعاء سواء استجيب لك ام لا لانك تعبدت لله عز وجل وعبدت الله فاذا قلت يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني يا رب اهدني فهذه عباده تقربك الى الله عز وجل ويكتب الله لك بها ثوابا عنده يوم القيامه وفق الله جميع لما فيه الخير والصراح سبحان الله سبحان الله سبحان الله صلح. الله الله الله الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقب المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب الأمر بالدعاء وفضله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك رواه أبو داود باسناد جيد وعن أنت رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه زاد مسلم في روايته قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوه دعابها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعابها فيه الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل الدعاء الحديث منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك يعني أنه إذا دعا يختار من الدعاء أجمع كلمات جامعة عامة ويدع التفاصيل وذلك لأن الدعاء العام ابلغ في العموم والشمول من التفاصيل فماذا إذا أراد أن يدعو الإنسان ربه أن يصله الجنة قال اللهم أبسل الجنة ولأتالي نفصل فيقول فيها كذا وكذا وكذا لأنه قد يكون هناك أشياء لا يعلمها فيكون هذا التفصيل كالحاصل لها فإذا دعا دعاء عاما كان هذا أشمل وأجمل وأما تكرار الدعاء فسيأتينا إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرر الدعاء إذا دعا دعاء ثلاثا فالظاهر الموالي سيذكره ومن أجمع ما يكون من الدعاء ما ذكره في حديث انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإن هذا الدعاء أجمع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل حسنات الدنيا من زوجة صالح ومركب مريح وسكن مطمئن وغير ذلك وفي الآخرة في حسنة كذلك يشمل حسنة الآخرة كلها من الحساب اليقين وإعطاء الكتاب في اليمين والمرور على الصراط السهولة والشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ودخول الجنة إلى غير ذلك من حسنات الآخرة فهذا الدعاء من أجمل الأدعية بل هو أجمعها لأنه شامل وكان أناس رضي الله عنه يدعو بذلك وإذا دعا بشيء آخر دعا بذلك أيضا يعني كأنه رضي الله عنه لا يدعو ابدا إذا دعا وهذا يدل على فضيلة هذا الدعاء وأنه ينبغي للانسان أن يدعو به ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختم به أشواط الطواف. يقول بين ركن اليمان والحجر الأسود ربنا آتنا بالدنيا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار في آخر كل شغل ربنا آتنا بالدنيا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياقنا حاديث في باب الأمر بالدعاء وفضله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم وعن طارق بن أشي اشيم رضي الله عنه قال كان الرجل اذا اسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه ثم امره ان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه مسلم وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك لما ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين بعض الاحاديث الوارده في الدعاء ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى هذه اربع كلمات يسالها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ربه اللهم اني اسالك الهدى والهدى يعني العلم الناس هذه اربع كلمات اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اربع كلمات اما الهدى فانه نوع هدى علم هدى عمل وبعضهم يقول هدى دلالة وهدى, وهدى توفيق فإذا سأل الإنسان ربه الهدى فهو يسأل الأمرين يعني يسأل الله أن يعلمه وأن يوفقه للعمل أن يعلمه ويوفقه للعمل وفي و وهذا داخل في قوله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة إهدنا الصراط المستقيم يعني دلنا على الخير ووفقنا للقيام به لأن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في هذا الباب قسم علمه الله ووفقه للعمل وهذا أكثر الأقسام وقسم حرم العلم والعمل وقسم اوتي العلم وحرم العمل وقسم اوتي العمل لكن بدون علم فضل كثيرا وخير الاقسام الذي اوتي العلم والعمل وهذا داخل في دعاء الانسان اللهم اهدني او اهدنا الصراط المستقيم واما قولها الثقى فاسألك الهدى والتقى فالتقى بمعنى التقوى والتقوى اسم جامع لفعل ما امر الله به وترك ما نهى عنه لانه مقوم من الوقايه ولا يقيك من عذاب الله الا فعل اوامره وشكنا نواهيه والعفاف العفاف عن اهل الزنا ويشمل الزنا بانواع زنا النظر زنا اللمس زنا الفرج كلا وعكسه الزنا الاستماع فتكفل الله العفاف عن الزنا كل في وأقسامه واقسامه لان الزنا والعياذ بالله من الفواحش قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وهو مفسد للاخلاق ومفسد للانساء ومفسد للقلوب وللاديان واما الغنى فالمراد الغنى عن الخلق بان يستغني الإنسان بما اعطاه الله عما في ايدي الناس سواء أعطاه الله مالا كثيرا أو قليلا والقناعة كان ذو وبعض وكثير من الناس يعطيه الله تعالى ما يكفيه لكن يكون في قلبه الشح والعياذ بالله فتجده جائما في فقر وإذا سالت الله الغناء فهو سؤال أن يغنيك الله تعالى عما في أيدي الناس في القناعة والمال الذي تشترك تستعني به عن غيره جل وعلا فهذه الادعيه الاربعه ينبغي الانسان أن يدعو بها كما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدعو بها اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاء والغنى اللهم وفقه بسم الله الرحمن الرحيم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 اللهم وفل لي ورحمني وعافني ورزقني فإنها هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك ساق المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين عليه طارق ناشم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم الرسول. علمه الصلاه لان الصلاه هي اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين اركان الاسلام خمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام واعظم اركانه بعد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله اعظم اركانه بعد ذلك الصلاه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الرجل اذا اسلم كيف يصلي ويقول ويامره بهذا الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني خمس كلمات يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اذا اسلم اللهم اغفر لي يعني الذنوب والكافر اذا اسلم غفر الله له ذنوبه كما قال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد ولكن مع ذلك طلبوا المغفرة حتى بعد الجثام حتى من كل مسلم لان الجثام لا احرم من الذنوب كل بني آدم خطا كما جاء في الحديث وخير الخطائين التوابون وارحمني يعني أسبغ علي رحمتك ففي طلب المغفره والمغفره النجاة من السيئات والآثام والعقوبات وفي طلب الرحمة والرحمة فصول المطلوبات لأن الإنسان لا يكفي له الأمر إلا إذا نجى من المطلوب وفاز بالمطلوب وهدني وقد سبق لنا معنى هداية أنها هداية علم وبيان وهداية توفيق وإرشاد وهداية توفيق ورشد وارزقني وعافني وارزقني عافني أي من كل مرض والأمراض نوعا مرض قلبي كما قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، ومرض جسمي في الأعضاء في البدن وإذا تأث الله المعافاة والعافية فالمراد من هذا ومن هذا ومرض القلب أعظم من مرض البدن لأن مرض البدن إذا صبر الإنسان واحتسب الاجر من الله صار رفحة في درجات وكثير للسيئات والنهاية فيه الموت والموت معاله كل حي ولو بالدمير لكن مرض القلب والعياذ بالله فساد الدنيا والاخره إذا مرض القلب بالشرك أو الشرك أو النفاق أو كراهه ما أنزل الله أو بغض أولياء الله أو ما اشبه ذلك فقد خسر الإنسان دنياه وآخره ولهذا ينبغي لك إذا سالت العافية أن تستحضر أنك تسأل الله العافية من مرض القلب ومرض البدن مرض القلب الذي مداره على شك أو شك, أو شك وشهوة وكذلك اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل، يعني ما الذي ينفع وما وما وما الذي يحتاج؟ فأمره أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أقِل لي وارحمني واهدني وارزقني. فينبغي للإنسان أن يأن يحرص على هذه الدعوات التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته، والتي يبادر بتعليمها الإنسان إذا أخذ. والله موفق نعم إيش؟ اين نعم الرزق احسن ارزقني يعني رزق الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك والرزق الذي يقوم به القلب وهو العلم النافع والعمل الصالح وهذا يشمل هذا وهذا رزق نوعان رزق يقوم بالبدن ورزق يقوم بالقلب والدين والإنسان إذا قال ارزقني فهو يحل الله هذا وهذا والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب الأمر بالدعاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء متفق عليه وفي رواية قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها بسم الله الرحمن الرحيم نقال المؤلف رحمه الله فيما كان يسوقه من احاديث الدعاء عن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته القلوب بيد الله عز وجل كل قلب من قلوب يني آدم بين عصف عين من أصلابه الرحمن يقلقه حيث يشاء وكيف شاء عز وجل ولهذا كان ينبغي الإنسان أن يسال الله دائما أن يثبته وأن يصرف قلبه على طاعته وإنما خص القلب لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وقالوا صرف قلوبنا على طاعتك قد يتبادر الى الذهن ان الاولى ان يقال الى طاعتك لكن هذا اعني قوله على طاعتك ابلغ يعني قلب القلب على الطاعه <تصفيق> لا يتقلب على معصيه الله لا لا. لان القلب اذا تقلب على الطاعه صار ينتقل من طاعه الى اخرى من صلاه الى ذكر الى صدقه الى صيام الى علم الى غير ذلك من طاعه الله عز وجل فينبغي لنا ان ندعو لهذا الدعاء اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اما الحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعودوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة في فهذه اربعه أشياء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتعود منها اولا جهد البلاء أي من البلاء الذي يبلغ الجهد أي الطاقة والبلاء نوعان بلاء جسمي كالامراض وبلاء ذكري معنوي لأن يبتل الإنسان بمن يتسلط عليه في لسانه، فينشر معايبه ويخي محاسنه وما أشبه ذلك هذا من البلد الذي يشق على الإنسان وربما تكون مشقة, مشقة هذا على الإنسان أبلغ من مشقة جهد البدن فيتعول الإنسان بالله من جهة البلاء. أما البلاء البدني فأمره طار. أمراض، كآبة، في الأعضاء، في البطن، في الصدر، في الرأس، في الرقبة في أي مكان. هذا من البلاء. وربما يكون أيضا من البلاء قسم ثالث، وهو ما يبتلي به العبد ما يبتلي به الله العبد من المصائب الكبيرة العظيمة. فان من الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه القلب اذا اصابه خير وراحه وطمانينه اطمئن وان اصابه فتنه دينيه او دنيويه انقلب على وجهه تجد ايمانه مثل الممتاز ادنى شبهه ترد عليه تصفه عن الحق تجده لا يصف ابن بلاء يصيبه يصفه عن الحق فيتسقط على قضاء الله وقدره وربما يقع في قلبه أشياء لا تريق بالله عز وجل من أجل هذا البلاء ومن درك الشقاء أي من أن ذلك الشقاء والشقاء ضد السعادة والسعادة سببها العمل الصالح، والشقاء سببه العمل السيئ فإذا استعات بالله من درج الشفاء، فهذا يتضمن أن الله أن أن الدعاء بأن لا تعمل عمل السيء. ومن سوء القضاء سوء القضاء يحتمل معنى المان الأول أن أقضي قضاء السيء. والمعنى الثاني أن يقضي الله عن الإنسان قضاء عن يسوء والقضاء يعني الحكم فالإنسان هو يحكم بالهوان ويتعجل الأمور ولا يتعنى ويضطرب هذا سوء قضاء كذلك القضاء من الله عز وجل قد يقضي الله عن الإنسان قضاء عن يسوء ويحسنه فتستعين بالله عز وجل من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء الأعداء جمع عدو وقد ذكر الفقه ضابطا للعدو فقالوا من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدو كل إنسان يسره مساءته أو يغمه فرحه فإنه عدو لك وشماتة الأعداء أن الأعداء يفرحون عليك يفرحون بما أصابك والعدو لا شك أنه يفرح بكل ما أصاب الإنسان من عدو من بلاء ويحسن في كل ما أصابه من خير فأنت تستعيد بالله عز وجل من شماكس الأعداء فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعود بالله من هذه الأمور الاربعه فينبغي الإنسان أن يمتثل أمر الرسول وأن يستعيد بالله منها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 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني وفي رواية اللهم اني اسالك الهدى والسداد رواه مسلم وعن آلة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجل والكسل والجبن والهرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات وفي رواية وظلع الدين وغلبه الرجال رواه مسلم قال يا حديث سقع المؤلف رحمه الله في كتابه الى الصالحين في باب فضل الدعاء منها حديث علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقول اللهم اني اسالك الهدى والسداد اللهم اني اسالك الهدى والسداد اما الهدى فقد سبق الكلام على معناه واما السداد فهو تسديد الإنسان في قوله وفعله وعقيدته والتسديد معناه ان يوفق الانسان للصواب في حيث لا يضل وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اي صوابا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ذكر الله تعالى فيه فائدتين عظيمتين اولا صلحوا الاعمال والثاني مغفرة الذنوب، فينبغي الإنسان أن يسأل الله هذا الدعاء اللهم إني اسالك الهدى والسداد أو يقول اللهم اهدني وسددني المعنى واحد ومن ذلك ايضا حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عزمة أمه وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لآخرة التي إليها معادي أو التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر فبدأ اصلح أصلحني ديني الذي هو عصمة امري الذي به يعتصم الإنسان من الشر ويعتصم من العذاب لأنه كلما صلح الدين اعتصم الإنسان به من كل شر وصلاح الدين يكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن أشرك بالله فدينه غير صالح من صلى رياء أو تصدق رياء أو صام رياء أو قرأ القرآن رياء أو ذكر الله رياء أو طلب العلم رياء أو جاهد رياء فكل هذا عمله غير صالح والعياذ بالله وهو مردود عليه يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فركه وشركه كذلك المبتدع المبتدع لا أسمك له وليس ما من, من, من الشر بل الذي وقع فيه هو الشر قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فالمبتدع ذكر الله ويسبح وإن وينحمد وينصلي على وجه ليس بمشروع فعمله مردود عليه قد يزين الشيطان للانسان عباده فيلين قلبه ويخشى ويبكي ولكن ذلك لا ينفعه إذا كان بدعة، فلهم مذل عليه. ألم ترى إلى النصارى يأتون إلى الكنيسة ويأكلون ويخشعون أشد من خشوع بعض المسلمين، ومع ذلك لا ينفعهم هذا، لأنهم على طلب. كذلك اهل البدع نجد من اهل البدع، ولا سيما الصوفية نجد عندهم أذكار. كثيرا يذكرون الله ويبكون ويخشعون وتلين قلوبهم لكن هذا كله لا ينفع لأنه على غير شرع الله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فلهذا حسنه اصلح لي ديني يعني يجعله صالح بان يكون خالصا صوابا وقول الذي هو عصمه امري يعني الذي اعتصم به من الشر والفتن وغير ذلك واصلح لي دنياي التي فيها معاش. الدنيا معاش تقيم به اودك تبقي حياتك لكنها ليست دار قرار واين الذين استقروا فيها اين الملوك وابناء الملوك اين الاغنياء اين الاثرياء اين الفقراء اين الافجاد اين المسجدون كلهم ذهبوا فصاروا أحاديث وانت في يوم من الايام ستكون أحاديث قال الشاعر الحكيم بين يرى الانسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الاخبار والان مخبز يقول صار كذا وصار كذا ومات فلان وولد فلان لكنه سيكون هو خبرا من الاخطار نحن الان نتحدث عن مشايخنا عن زملائنا عن اخواننا عن ابائنا خبر من الاخطار كأن لم يوجب في الدنيا كانهم احلام وهكذا انت ايضا فالدنيا معاش فقط وليس قرارا ولكنها المفتقد الإنسان فيها للعمل الصالح وجعلها متعة للآخرة، فيا حبذا وإن كانت الأخرى وصار يعمل للدنيا لا للآخرة خسر الدنيا والآخرة والرب بالله. ولهذا قال الذي فيها معاش فقط معاش يعيش الإنسان ثم يحق. وأصلح لآخرة التي إليها معاذ. الآخرة هي التي إليه الميعاد ولا مفر منها قال الله تبارك وتعالى في كتابه قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يومنا الاولون والاخرون كلهم سوف يجمعهم الله تعالى في صعيد واحد يسمعهم, يسمعهم الداعي ويخذهم البصر وقال الله تبارك وتعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود لأجل معدود ما قال لأجل ممدود معدود يعد عدا لكنه كل يثنى سريع حال اليوم هو الذي معاه كل أحد كل أحد معاده إلى يوم الزيام والشعر الحكيم يقول كل ابن أنثى وإن طالق سلامته يوما على آلة حدباء محمود كلنا سنحمل على النعش مهما طالقنا الحياة أو نحترق فتأكلنا فتأكل النار أو نموت في ثلاث من الأرض فتأكلنا السباع أو في البحر فتأكلنا الحيتان لا ندري المهم أن كل إنسان مآلو ما الى الآخر ولهذا قال أصلح للآخرة التي إليها معاه وصلاح الآخرة أن الله تعالى ينجيك من عذاب النار ويدخلك الجنه هذا صلاح الآخرة أسأل الله أيها السلام ولكم لآخر. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر الإنسان إذا وفق هذه الحياة وصار يزداد خيرا كل يوم يكتسب عملا صالح يحس, يحس بذلك في نفسه وتجده يفرح إذا عمل عملا صالحا ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا عن هدى الله كل يوم يزداد يصلي يسبح يقرأ يأمر بالمعروف ينهى عن منكر يلقى أخاه بوجه طلق إلى أخ خيرات كثيرة فكلما زاد الإنسان في حياته خيرا كانت حياته خيرا ولهذا جاء الحديث خيركم من طال عمره وحصل عنه وجعل الموت راحة الليم كل شر الموت تقضي حياته لكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله الموت له راحة من كل شر لأن النساء لا يدري ما يصيب في هذه الدنيا. قد يبقى في الدنيا طويلا ولكنه ينتكس والعياذ بالله يفصل الدين قد يبقى في الدنيا وتحصل فتا عظيمة يتعب فيها يقول يا ليت أمي لم تلدني. يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسية يجد فتا عظيمة لكن قد يكون الموت الذي عجله الله له قد يكون راحة له من كل شر ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء واجعل الموت راحة لهم كل شر فعليك يا أخي مسلم بهذا الدعاء اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرة التي إليها معادي أو التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة في ليه في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر ويأتي سرطة مع الحديث عن أحسن الله معلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالدعاء عن أنف رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي روايه وضلع الدين وغلبة الرجال رواه مسلم وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أن به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه وفي رواية وفي بيتي وروية جزما كثيرة وروية كبيرة. رأحنا في هذه من التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب العمل بالدعاء وبيان فضله أن يسب المارك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البك. من الهم والحزن من الهم والحزن الحزن لما مضى والهم لما يستقبل والإنسان إذا كان حزوناً لما مضى مهتماً لما يستقبل فإنه يتنكد عيشه لكن إذا كان لا يهتم إلا بحاضره ويستعد لمستقبله على الوجه الذي أمر به كان ذلك من طمأنينه فكان عليه الصلاة والسلام يستعيد لله من الهم والحزن الهم للمستقبل والحزن للماضي. كثير من الناس تجد يهتم من عظيم للمستقبل اهتماما لا داعي له فتتنكد عليه حياة ويتعب وإذا وصل إلى حد الفعل وجده سهلاً وكثير من الناس أيضا لا ينسى ما مر، فيتجدد له الحزن، هياع، واعودك من عجز والهرم والكسل. العجز والهرم والكسل. العجز عدم القدرة، والهرم الشلقوخة، والكسل عدم الإرادة. وذلك أن الإنسان إذا لم يفعل فاما لعجزه عن الفعل لمرض أو غيره أو كبر واما لعدم عزيمته وإرادته فكان صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من العدل والحرم والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل الجبن الشف بالنفس وأن لا يكون الإنسان شجاعا فلا يقدم في محل الإقدام وأما الغفل فهو الشق بالمال لا يبذل المال بل يمسكه حتى في الأمور لا يقوم بها واعوذ بك من غلب الدين من ظلع الدين وغلب الدجار أو من غلب الدين وقهر الدجار كلاهما صحيح فالدين هم عيب هم في النهار وسهر في الدين والإنسان المدين يقلق ويسعد ولكن بشرى للإنسان أنه إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. أدى الله عنه وإذا أخذ يريد أثبافها أكلها الله فإذا أخذت أموال الناس بقرض أو ثمن مبيع أو اجره بيت أو غير ذلك وانت تريد الأداء أدى الله عنك إما في الدنيا يعينك حتى تسدد وإما في الاخره صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما المتلاعب الناس والذي ياخذها لا يريد أجاءها وإنما يريد أجاءها فإن الله يصفه والعياذ بالله وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فهو سأل النبي عليه الصلاة والسلام دعاء أن يدعو به في صلاة وأنت الآن افهم من السائل ومن الرسل السائل أبو بكر ومسؤول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى ابي بكر لا شك فسؤال من حبيب إلى لا بد أن يكون الجواب من أفضل الأجود وقول أدوبي بصلاة يكمل في السجود او بعد الشهد الأخير قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يقل الزموب إلا انت فاغفر لي ما قلت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هذا دعاء جامع نافع اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وهذا اعتراف من الأبد بالظلم وهو من مسائل الدعاء يعني أن ذكر الإنسان حاله لربه عز وجل تتضمن دعاء ووسيله كما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فتوسل إلى الله في حاله ولا يغفر الذنوب إلا أنت هذا السلام مع الله عز وجل وأكرافهم بالعجز وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله كما قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله لو اجتمع الناس كلهم على أن يغفروا لك دنبا واحدا ما استطاع وإنما الذي يغفر لك هو الله عز وجل وقول يغفر لي مغفرة من عندك أضافها إلى الله لأنها تكون أبلغ وأعظم فإن عظم العطاء من عظم المعطي وارحمني في المستقبل وفقني لكل خير إنك أنت الغفور الرحيم. هذا يوم توسل الله عز وجل باسمين مناسبين للدعاء لأنه قال اغفر لي وارحمني فالمناسب انك انت الغفور الرحيم فينبغي الانسان ان يقول هذا الدعاء في صلاته اما في سجوده واما بعد التشهد الرحيم والله اكبر الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياقنا حديث في باب الأمر بالدعاء عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم غفر لي خطيئتي وجهلي وإثراتي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم غفر لي جدي وهذلي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 ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاة نقمتك وجميع سخطك رواه مسلم وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواه مسلم وعلمنا أبداس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك اسلم وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت زاد بعض الرواه ولا حول ولا قوه الا بالله متفق عليه سنعرض هذه الحديث متعدد ذكر عن مولف رحمه الله في باب الأمر في الدعاء من رياض الصالحين وتشتمل على جمل كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سأل الله تعالى أن يغفر له ما قدم قد وما أخرى فقال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما علمت وما أسررت وما انت اعلم به منك وهذا يغني عنه كلمة واحدة اللهم اغفر لي ذنبه كله لكن التفصيل في مقام الدعاء أمر مطلوب لأنه يؤدي إلى أن يتذكر الإنسان كل ما عمل مما أثر واعلم وما علم وما لم يعلم ولأنه إذا كل ما تمادى في سؤال الله عز وجل ازداد تعلقا بالله تعالى ومحبة له وخوفا منه ورجاء فلذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يفصل في ما يسأله ربه عز وجل من مخرة الذنوب وغيرها. وكذلك ايضا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جمل من امور كثيره من, من شر الذنوب واثائها وعذاب القبر وغير ذلك مما سمعتم في هذه الاحاديث وهذه الاحاديث ينبغي للانسان ان يكتبها عنده من, من هذا الكتاب ويذكر الله تعالى بها ويدعو بها حتى ينتفع واما قراءتها هكذا هنا فهي حسنة ولا بأس بها لكن في علمي أو ظني أنكم ستسمعونها الآن ثم تذهب من قلوبكم لكن خير من هذا أن تكتبوها من هذا الكتاب وتدعون الله تعالى بها واللهم ورحموا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب الأمر بالدعاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا لفظ, أبو داود وهذا لفظ أبي داود وعزي أدن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن, شك وعن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأصفار رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة رواه أبو داود باسناد صحيح وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل مثل جبل اداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك رواه الترمذي وقال حديث حسن و... من الادعيه التي كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو بها منها انه صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء كما في روايات أخرى سيئات الأعمال والأخلاق سيئات الأعمال هي المعاصي وسيئات الأخلاق هي سوء المعاملة مع الخلق وسياء والأعمال والأدوى والأهواء. الأهوى الإنسان له هواء منهم من يكون من الناس من يكون هواه تبع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنه من يكون هواه تبع لنفسه وما تهوى، وأما الأدواء هي الأمراض، فهذه أيضاً مما ينبغي للسان أن يستعين بالله من منه. منه. فاذا أعاده الله من ذلك حصل على خير كثير ومنها انه كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من, من البرص والجنون والجذام وسيئ الاسفار وهذه أيضا من أمراض البدن والعقل الجذام هو مرض والعياذ بالله يصيب الانسان في اصراته احيانا إذا بدأ بالطرف تأثن حتى يقضي على البدن كله نسو الله العالمين ولهذا قال العلماء إنه لا يجوز أن يخالق الجدماء أن, أن يخالق الناس وأنه يجب على ولي الأمر أن يجعلهم في مكان خاص وهو ما يعرف عند الناس اليوم بالحجر الصحي لأن هذا المرض والعياذ بالله الجدام من أشد الأمراض عدوى يسري سير الهواء صلى الله عليه قالوا فيجب على ولي الأمر أن يجعل الجذماء في مكان خاص حتى لا يختلط بالناس وسائل الاققام وسيل الاققام جمع سقم وهو المرض ويشمل هذا كل الامراض السيئه ومنها ما عرف في العهد الاخير بالسرطان صلى الله عليه فإنه من أسوأ الأسفار فمثل هذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بالله من الجوع ويقول إنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بأس البطانة وأمثال ذلك وكما أقول لكم بالأمس إنه مهما كان في سرد الأحاديث فأنها تتبخر لكن ينبغي الإنسان من يقيدها من هذا الكتاب في صحائف يختص بها ويحتحفظها شيئا فشيئا والله موفر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 اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله تعالى قال سل الله العافيه فمكثت اياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن شهر بن حوش, وعن شهر بن, حوش بن قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد فواه الترمذي وقال حديث حسن وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألضوا بياذا الجلال والاكرام رواه الترمذي ورواه النسائي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي قال الحاكم حديث صحيح الاسناد وعن أبي امامه رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم, لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أذلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار فواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم هذه الحديث في بيان فضل الدعاء وما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرحم به او يامر به فمنه حديث حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي وفي روايه وقني شر نفسي الهمني رشدي يعني اجعلني موفقا للرشد والرشد ضد الغيث والغي هو المعاه والشر والفساد والإنسان إذا وفق للرشد